وَلَو أن نَا نَزَّلن إِلَيهِمُمَل إِكَ تَ وَكََّمَهُم المَوْتَ وَوحَشَرناَا عَلَهِم كُ شَيْ يقُبل مَا كانَوا لُؤمنِنون إِللاا أي يَشَ اللهَّهُ وَلَا أَأكثرَرَهُم يَجَلون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 114. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين 115. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وَلَا تَأكُلوا مِا لَ يُذكَرِسُ اللهَّ عَلَيْهِ وَإِهُ لَ فِسْفَص وَإَِّ الشَّطينَ لَحونَ إى أَْضائِم لجَادِلُوكُمْ وَإِن طَعتُمُوم إكُم لَ مُشِْبون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 119. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون 110. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله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 وَنكَذَلِكَنُولّ بَعضَ الظَّادِ مِينَ بَعضَ بِمَا كَوا يَكْسِبُون يا مَعشَرَجِِّ وَالإِنسِ أَلَم يَأتِكُم رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصّونَ عَلَيْكُم آياتِ يَقُصّونَ عَلَكُم آياتِ وَيذِرُونَكُمْ لِطَا أَيَوْمِكُمْ هذا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 124. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون 125. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين.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 وَجَدُوا للِلَّهِ مِمَّا درَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنَّ مِنَ صِيباًا فَقالوا هذا لِلهَّهِ بِزَعْمِهِم وَهذَا لِشُرَكَانائِناَا فَمَانْ كَ لِشَُكَائِهِمْ فَلَا يَصلِلُ إلَى الله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 112. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون 113. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم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 111. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 112. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان 124. إنه لكم عدو مبين 125. ثمانية أزواج 126. من الضأن اثنين ومن المعز اثنين 127. قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين 128. 112. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين 113. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين 114. قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين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 إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْرُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 119. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر 110. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما 111. إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو, الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإن 119. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين 110. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا 116. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا 117. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا 118. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فَإِنْ شَاءَ إِلَى هَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاؤُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ هذا هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم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 وَبِعَهْدِ اللَّهِ أُوفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِذِكْرِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ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 119. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما فِيهِ فيه تختلفون 110. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إَّ رَّكَ سرَرِييع النَّقاابِ وَإِمهُ لَ غَفُول